يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يألونكم خبلا ودما عن التم قد بدت البضائع من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون